بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قلتم حفظكم الله في كتابكم اجتناء الثمر في مصطلح أهل الأثر إفادة الآحاد العلم النظري السؤال التاسع اذكر شيئا من القرائن التي إذا احتفت بأخبار الآحاد أفادت العلم النظري على المختار عند المحدثين وما الذي تفيده أخبار الآحاد وما الفرق بين العلم اليقيني والعلم النظري الجواب خبر الواحد يفيد الظن الغالب ويفيد العلم النظري إذا احتفت به قرائن ومن تلك القرائن ما يلي أولاً أن يخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديثا مما لم يبلغ حد التواتر فإن ذلك قرينه قوية كافية لحصول العلم النظري وهذه القرينه هي جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول ثانيا أن يكون الخبر مشهورا له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل ثالثا أن يكون الخبر مسلسلا بالائمه الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد وشريك له عن الشافعي ثم يكون الشافعي رواه هو وشريك له عن مالك فهذه القرائن الثلاث تختص الأولى بما في الصحيحين والثانية بما له طرق متعددة والثالثة بما رواه الأئمة المتقنون والعلم اليقيني هو الضروري الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه والفرق بينه وبين العلم النظري أولا أن اليقيني يفيد العلم بالاستدلال والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة. ثانيا اليقيني يحصل لكل سامع والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين أما بعد فقد سبق أن مر بنا أن الحديث متواتر أنه يفيد العلم اليقيني وأنه يعني لا يحتاج إلى نظر وذلك لكثرة طرقه وتعددها وتوفر شروطه التي سبق ان مرت وهي أن يرويه جمع كثير يعني من غير حصر وأن تحيل العادة وعطوهم متوافق مع الكذب وأن يكون ذلك في جميع أحوال السند وان يكون آخره أعلى أي أعلى منتهيا إلى حس من مشاهدة أو سماعة هنا بعد ذلك ما يتعلق بالأحاد وإفادتها وما الذي تفيده الأحاد وكذلك ما يكون عن طريق العلم النظري الذي يحصل بالاستدلال فالأحاد وهي المشهور والعزيز والغريب الذي ان مرت يعني تفيد, تفيد الظن الغالب والمقصود بطن الغالب هو دون العلم دون الاضطرار ودون اليقين وذلك ان اليقين لا يحتاج الى الى نظر وهذا يعني دونه ولكنه قريب منه ولهذا يعني فيقول في العلماء ان أن هناك علم يقيني وهناك ظن غالب والظن الغالب هو قريب من ذلك يعني يوجب العمل ويوجب الأخذ بما جاء فيه كالاخذ بالمتواتر فلا يقال أن الأحد أن, أن فيها شك وأن الإنسان لا يعمل بها بل يتعين العمل بها في العقائد يتعين العمل بها في العقائد والأحكام وليس وهذا متعين لازم ومن ما يوضح الفرق بين اليقين وظن الغالب ما, ما, ما, ما يذكر عند رمي الجمار فإن الإنسان إذا جاء لرمي الجمار فإنه إذا وقف على المكان الرمي وصار ليس بينه وبين أحد ثم رمى الجمار فهذا يقيني لأن الحوض أمامه ورمى الجمار في المكان الذي يكون فيه الرمي وأما الظن الغالب فإذا كان بينه قريب منه بان يكون بينه مترين أو ثلاثة يعني فإنه وأمامه أناس يرمون فرمى فإن هذا يغلب على الظن أنه يقع في الحوض يغلب على الظن أنه يقع في الحوض يعني فذاك الذي على الحوض الذي رمى هذا علم يقيني واما هذا فهو يغلب على الظن لأن قد امامه يعني اربع صفوف وخمسة صفوف او سته صفوف في ويرمي وحصاه يقع في الغالب في المرمى اما من يرمي من مكان بعيد فهذا الغالب على الظن أنه ما وصل الى الحوض وإنما رمى الناس الذين حول الحوض فيكون بذلك جمع بين مصيبتين كونه لم يحصل منه الرمي وكونه هذا الناس الذين يرمون عند الحوض وكونه هذا الناس الذين يرمون عند الحوض فاذا العلم النظر العلم الأخبار الاحاد تجد الظن الغالب وانه يتعين العمل بها وانه لا يجوز التهاون بها بل متى صح الحديث فانه يجب العمل به سواء كان سواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا أوله يفيد أوله أخبار الواحد يفيد الظن الغالب ويفيد العلم النظري إذا احتفت به القرائن وأخبار الأحد تفيد العلم النظري إذا احتفت به القرائن وهذا الذي ذكره الحافظ بن حجر يعني في ثلاثة أمور الأول أن يكون مخرجا في الصحيحين فإن تخريجه في الصحيحين واتفاقهما عليه يعني يدلوا أو انفراد أحدهما يدل على يعني تميز يعني يعني هذا يعني هذا الحديث اللي جاء بهذا الطريق وذلك لجلالة الإمامين ولتقدمهما على غيرهما في الصحيح وكذلك تمي وتقدم في الصحيح وشئ الثالث تلقي العلماء لكتابين تلقي الكتابين بالقبول وتلقي الكتاب الكتابين وتلقي في هذه قرية يعني تفيد العلم النظري وأن وأنه وترجحه وتميزه على غيره من من الأحاديث وكذلك إذا كان حديث مشهورا يعني جاء من ط من أكثر من طرق ثلاثة أو أكثر يعني متباينة سالمة من بعض الروات ومن العلل فإنه أيضا كذلك يفيد العلم النظري وكذلك يعني إذا كان الحديث رواه أحد من العلم أو مسلسل بالعمة الثقات والصين. الحديث الذي يرويه احمد ويكون معه من يشاركه يرويه عن الشافع وفيه من يشاركه ويرويه عن مالك ويرويه من يشاركه. فان هذه قرينة يعني يعني قرينة تقوي تقوي الحديث الذي جاء من هذا الطريق. تقوي من هذا الحديث الذي جاء من هذا الطريق. مش قال فهذه القرائن الثلاث تقتص الأولى بما في الصحيحين والثانية بما له طرق متعددة والثالثة بما رواه الأئمة المتقنون والعلم اليقيني هو الضروري الذي يضطر الإنسان بحيث لا يمكنه دفعه والفرق بينه وبين النظري اولا أن اليقيني يفيد العلم بلا استدلال والنظري يفيده لكن كما الاستدلال على الإفادة ثانيا اليقيني يحصل لكل سامع والنظر لا يحصل إلا لمن فيه أهلية وهذا كله يعني يفيد بأن ما دون المتواطِر متفاوت. يعني فيه من هو ما فيه ما هو قوي. وب بأن يكون مثلا هذه الأمور التي حصلت والذي ذكرها لتعلق والذي ولتعلق بالمشهور الذي كثر الطرق وتباينة وصحيحة. وكذلك ما يعني ما رواه بعض العُمّه المُسْفَنِين. يعني يكون مسلسلا بهم وحيث, وحيث لا يكون غريبا بل يكون جاء من طريقهم ومعهم من يشاركهم فإن هذه يعني يدل على قوة يعني هذه الحديث التي جاءت بهذه الطريقة ومعلوم أن أن الحديث الأحادي سواء كان يعني صحيحا أو حسنا فإنه يجب العمل به في العقائد والأحكام وغير ذلك الفرد المطلق والفرد النسبي السؤال العاشر عين مكان الغرابه وبما يسمى كل من امكنتها ولماذا سمي الثاني منها فردا نسبيا ومثل للفرد المطلق والفرد النسبي وما الفرق بين الغريب والفرد في اصطلاح المحدثين الجواب الغرابه اما ان تكون في اصل السند وهو طرفه الذي فيه الصحابي كان ينفرد به التابعي عن الصحابي وإما أن تكون في اثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد فالأول يسمى الفرد المطلق مثل حديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح والثاني يسمى الفرد النسبي كأن يرويه مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر حديثا ويرويه عن نافع خلق كثير وينفرد بروايته فرد واحد عن مالك فهو من هذه الطريق يسمى فردا نسبيا أي بالنسبة إلى ذلك الشخص الذي تفرد به عن مالك وسمي الثاني فردا نسبيا لكون التفرد به حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا والمحدثون قد غايروا بين الغريب والفرد من حيث كثرة الاستعمال وقلته فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي وهذا من حيث إطلاق الاسمية عليهما وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان وهذا فيما يتعلق بالفرد المطلق والفرد النسبي الفرد الذي هو يعني واحد او طريق واحد ويكون يعني يعني يقال له فرد مطلق ويقال له فرد نسبي والفرد المطلق هو الذي تكون الغرابة فيه في اعلى الاسناد يعني بان يكون يعني من بدات الغرابه فيه أو جاءت الغرابة فيه من أول من اول الاسناد كالحديث الذي يعني يرويه يعني صحابي ثم يرويه عن الصحابي تابعي ويرويه عن تابعي تابع تابع تابع تابع تابعي وقد ينزل كما مر بنا في حديث أول حديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم فإن هذا يقال فرد ويقال له غريب يقال له فرد ويقال له غريب هذا فرد مطلق ويقال له الغريب وكذلك الفرد النسبي يطلق على ما إذا كان رواه عن الصحابي يعني تابعي ثم رواه يعني عن التابع يعني عدد كبير من الرواة وفيهم مثلا يعني رجل معين مثل أن يروي نافع عن ابن عمر يعني حديثا ويكثر الرواة عن نافع ويكون من بينهم الإمام مالك فيأتي واحد ويرويه عن الإمام مالك فإن يكون غريبا فإنه يكون فردا نسبيا أو غريبا نسبيا بالنسبة لتفرد ذلك الشخص عن مالك. وإن كان الحديث يعني يعني مشهورا أو طرقه متعددة وإن طرقه متعددة ويقال لكل منهما يعني غريب ويقال لكل منه لكل فرد إلا أن الغرابة إلا أن فردية تطلق على ما كان من على سناد وان نزل الغرابة تكون فيما إذا كان فيه التفرد من شخص شخص واحد شاركه غيره شاركه غيره ف ف فكل منهما يقال له فرد النسبي وقريب النسبي إلا أن الفرديه الفردية تطلق على ما كان في على سند والغرابة تكون على ما كان في أسفله بالنسبة لشخص معين ثم إن يعني الاستعمال والتعبير يعني لا فرق فيه بين التفرد والغرابة، فيقول فيقولون عن الشخص الذي انفرد بالحديث سواء كان نسبيا او فرد أو مطلقا تفرد به فلان أو اغرب به فلان، يعني من حيث الاستعمال لا فرق بينهما، من حيث الاستعمال أو التعبير بالفعل الذي يضاف إلى إلى الشخص الذي حصل من التفرد وحصل منه الغرابه فيقال تفرد به فلان وأغرب به فلان نعم. تقسيم الأحاد المقبولة إلى صحيح وحسن لذاته ولغيره. السؤال الحادي عشر. أذكر أقسام أخبار الأحاد المقبولة وما وجه الحصر في هذه الأقسام. الجواب. تنقسم أخبار الأحاد المقبولة إلى أربعة أقسام. اولا الصحيح لذاته. ثانيا الصحيح لغيره. ثالثا الصحيح لذات الحسن لذاته. رابعا الحسن لغيره. وجه الحصر في هذه الأربعة هو أن الخبر إما أن يشتمل من صفات القبول على اعلاها أو لا يشتمل فالأول الصحيح لذاته والثاني إن وجد ما يجبر به ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح لغيره وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته وإن قامت قليلة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن لغيره ثم بعد ذلك تقسيم الحديث إلى الأقسام الاربعه يعني المقبوله المقبولة الحديث المقبولة فينا تنقسم لاربعة أقسام وهو الأول الصحيح لذاته يعني لا شيء آخر وذلك لأن يعني شروط الصحة متوفرة فيه من أوله إلى آخره الاسناد من أوله إلى آخره يعني رجال رجال يقال, لمن يقال للحديث لا يأتي من طريقهم يقال له صحيح لأنهم كلهم ثقات والحديث متصل وتوفر فيه شروط الصحة يعني كما يعني كما, كما وهما رؤية بنقل عدل تام الضبط متصل السند وغير معلل ولا هذا هو صحيح لذاته هذا هو صحيح لذاته فإذا حصل أن خف الضبط يعني من من بعض رواتي يعني الحديث فإنه يكون حسناً, حسنا لذاته يكون حسنا لذاته لأنه خف الضبط في, في, في, في, في, في الراوي فإذا كان خف الضبط فإنه يكون حسنا لذاته وإن وجد طرق أخرى تؤيد يعني هذا الذي خف ضبطه فإنه ينتقل من كونه حسنا لذاته إلى كونه لغيره لكونه صحيحا لغيره فإذا الحسن صحيح لذاته ما كان رجاله من أوله إلى آخره يعني عدول ومتصل السند ويعني يعني وإذا خف الضبط من من من من من رجال من حديثه من حديثه حديث حديث صحيح فإنه يعني يقال له حسن حسن لذاته حسن لذاته وإذا وجد ما يجبر هذا النقص الذي حصل في الراوي أو في حضرواتي الصحيح وكان حديثه حسنا فجاء ما يجبر ذلك الحسن لذاته انتقل من كون حسن لذاته إلى كون صحيح لغيره إذا إلى كون صحيح لغيره أما الحديث الحسن لغيره هو الحديث الذي يتوقف فيه مثل في الحديث المدلس حديث المدلس, المدلس المدلس الذي يعني يرويه مدلس بالعنعنة فهو محتمل يكون في واسطة ومحتمل يكون ما في واسطة يحتمل يكون سقط أحد ويحتمل يكون ما سقط أحد فهذا إذا وجد ما يعضده ووجد ما يؤيده طرق أخرى فإنه ينتقل من كونه متوقفا فيه إلى كونه حسنا لغيره لكونه حسنا لغيره فهذه أقسام الحديث الصحيح أو الحديث المقبول الذي من من حيث يعني الصحه والحسن من حيث الصحه والحسن فصحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره نعم الصحيح لذاته السؤال الثاني عشر عرف الصحيح لذاته وشرح التعريف الجواب الصحيح لذاته هو ما روى بنقل عدل تام من ضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ شرح التعريف العدل هو المتصف بالعدالة وهي التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلا وتركاء والمراض بالضبط شيئان ضبط صدر وضبط كتاب فضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء وضبط الكتاب وصيانة الكتاب لدي من وقت قراءته له وتصحيحه إلى وقت تأديته والمراد بمتصل السند ما سلم اسناده من قطاع مطلق بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي عن شيخه والمعلل في اللغة ما فيه علة والاصلاح ما فيه علة خفية قادها والشاذ لغة المنفرد. وفي الاصطلاح ما يخالف فيه الثقه من هو أرجح منه؟ انتهى. نعم. ثم بعد ذلك الصحيح الصحيح لذاته لأن هذه الأربعة التي هي صحيح لذاته والحسن لذاته والصحيح لغيره والحسن لغيره يعني هذه يعني كل واحد يعني, يعني نوع من انواع ما يقبل نوع من أنواع ما يقبل من الأحاديث من أنواع ما يقبل من الأحاديث. فصحير ذاته هو مروي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ يعني يكون عدلا وأن يكون تام الضبط وأن يكون السند متصلا وأن يكون يعني ذلك الحديث الذي جاء بهذا الطريق معللا ولا ف فالعدل هو المتصل بالعدالة وهي التزام يعني الأحتام الشرعية وامتثال الأوامر والتناب النواهي بأن يكون مستقيما على طاعة الله يمتثل الأوامر فيعمل بها ويأتي بها وينتهي عن النواهي فلا يفعلها ولا يعني يحصل منه فعل شيء منها فهذا هو العدل وأن يكون تام الضبط لأن يكون ضبطه تاما وضبطه ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب فضبط الصدر هو أن يحفظه ويتقنه بحيث يتمكن من ذكره متى ما أراد ومتى أراد لأن الإنسان إذا كان حافظا لشيء متفن في أي وقت يأتي به كما أن الإنسان يحفظ القرآن يكون حافظا للقرآن في أي وقت يأتي بشيء منه يعني يقرأه لأنه حافظ فكذلك الحديث الذي أتقنه واتقن حفظه فانه ياتي به متى اراد لانه شيء محفوظ عنده باي وقت من الاوقات وضبط كتاب وهو انه يعني اذا كتب كتابه وراجعه وصححه واتقنه وحفظه حتى حتى حدث به او حدث منه غيره فان هذا يعني هذا هو ضبط الكتاب يعني يتقنه عند التحرير وعند المقابلة ثم بعد ذلك يحفظه حتى يأتي يعني حتى يحدث منه فهذا هو تمام الضبط فيما يتعلق إما بضبط الصدر وإما بضبط الكتاب إما بضبط الصدر وإما بضبط الكتاب وإن يكون متصل السند فلا يكون فيه انقطاع بأن يكون كل واحد من الرواس سمع يعني شيخه فيكون ما فيه انقطاع أما إذا كان فيه انقطاع سواء كان في أوله أو في وسطه أو كان الانقطاع يعني واحد أو أكثر فإن هذا كله يدخل تحت الانقطاع وهذا يعني ينافي يعني يخالف يعني إذا وجد شيء من ذلك أنه يخالف الاتصال ولا يكون معه الاتصال الذي هو لابد منه بحيث يكون كل شخص من الرواة سمع الحديث ممن فوقه وصار متصرا غير منقطع وأن يكون غير معلل ولا شاد والمعلل هو الذي يكون فيه علة خبية قادعة يعني باستقراء الطرق واستقراء الحديث يعني يستفاد منها أو إنه أن فيها وهم وأن الراوي قد حصل منه وهم والشاد هو أن يكون ثقة أن يكون ثقة يعني خالفه يكون ثقة خالف منه وأوثق منه بأن يكون عجد من الثقات خالفهم واحد أو اثنان حدهما أوثق من الآخر وخالف الثقة من هو أوثق منه فهذه الشروط الأربعة التي توفرت يقال عن الحديث انه صحيح لذاته أي لنفس الطريق لا لشيء آخر يعني جاء يجبر جاء يجبره وأما قال رحمه قلت حفظكم الله ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم السؤال الثلاث عشر اذكر مراتب الصحيح بالنسبة إلى ما رواه البخاري ومسلم اجتماعا وانفرادا وما لم يروياه وما هي الأسباب التي قدم من أجلها مراه البخاري على ما رواه مسلم وعلى ما يحمل ما نقل عن بعض العلماء من تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري الجواب المراتب في ذلك سبع نذكرها فيما يلي مرتبة ترتيبا تنازليا أولا ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثانيا من فرد به البخاري ثالثا من فرد به مسلم رابعا ما كان على شرطهما على شرطهما خامساً ما كان على شرط البخاري سادسا ما كان على شرط مسلم سابعا ما لم يروياه ولم يكن على شرطهما لاجتماعاً ولم فراداً وهذه المراتب السبع كل واحدة منها مقدمة على التي قبلها على التي, التي قبل التي تليها, التي تليها وهذه المراتب السبع كل واحدة منها مقدمة على التي تليها وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم في الصحة ولم يوجد عن أحد التصريح بخلافه وذلك لأن الصفات التي, التي تدور عليها الصحة في صحيح البخاري أتم منها في صحيح مسلم وشرط البخاري فيها أقوى وأشد من شرط مسلم فأما رجحانه من حيث الاتصال فالاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واحدة واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الذين تكلم فيهم رجال البخاري مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن من تقيد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقيد على مسلم هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم ومسلم تلبيذ البخاري ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره وما نقل عن بعض العلماء من ترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري راجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب ولم يفصح أحد من هؤلاء بأنه راجع إلى الأصحية وإلى المقارنة المذكورة أشار بعضهم بقوله تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعه مسلم ثم بعد ذلك يعني لما جاء ذكر الصحيح وصحيح لذاته ويعني جاء بعد ذلك ذكر أنواع الصحيح أو مراتب الصحيح بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم يعني اجتماعا وانفرادا وما كان على شرطهما أو شرط واحد منهما والمراتب في ذلك سبع والمراتب في ذلك سبع وكلها من, وكلها من, قبيل, من قبيل الصحيح وكلها من قبيل الصحيح الأول ما اتفق عليه البخاري ومسلم يعني بأن يكون الحديث عند البخاري وعند مسلم فهذا مقدم على ما كان عند البخاري وحده أو عند مسلم وحده و... والأحاديث المتفق عليها يعني بين البخاري ومسلم جمعها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي يعني في كتاب اسمه اللؤل مرجان فيما اتفق عليه الشيخان وقد بلغت الأحاديث فيه 1906 حاديث 1906 وستة حديث فهذه هي لحديث المتفق عليها وهي الدرجة الاولى من هذه الدرجات السبع أو المراتب السبع هذه الدرجة الاولى ما عليه البخاري مسلم ثم يليه ما اتفق من فرد به البخاري ثم يليه ما اتفق به البخاري ثم بعد ذلك يليه من فرد به مسلم ثم بعد ذلك ما كان على شرط الشيخين شرطهما جميعا ما كان على شرطهما جميعاً، فإنه يقدم على ما كان على شرط واحد منهما، كما انه يقدم المتفق عليه على من فرد به البخاري ومسلم، فكذلك ما كان على شرطهما مقدم على ما كان على شرط على شرط أحدهما، ثم يليه يعني ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما لم يكن على شرطهما الاجتماع والانفراد والمرض شرطهما الرجال. رجالهما مع بقيه الشروط ديالهما هذا هو المقصود بشرطهما بأن يكون الحديث يعني ليس عند البخاري و و و و وانما هو يعني عند غيره ولكن الرجال هم رجال البخاري وكذلك يعني الاتصال وما إلى ذلك بحيث يكون كل واحد منهما سمع من الذي من الذي قبله كما هو طريقه البخاري واما مسلم فانه لا يلتزم بهذا الشيء يعني وإنما يكتفي بمطلق المعاصرة، وأما البخاري فإنه يشترط أن يكون كل راوي لقي لقيا يعني مرة عنه هو له مرة واحدة، وأما مشن فلا يشترط اللقي، وإنما يكتفي بالمعاصرة، وإنما يكتفي بالمعاصرة فإذا حدث يعني عن من عاصره وقد يعني آه آه والرواية عنه يعني لا اشكال فيها من ناحية أنه في عصره وأنه يحصل التلاقي بينهما فإلا أن البخاري يشترط التلاقي ولو مرة واحدة وأما مسلم فلا يشترط التلاقي وإنما يكتفي بمجرد معاصره طيئة المراجب بالاستراط يعني ما كان يشترطهما يعني رجالهما مع بقيه الشروط رجالهما رجال الصحيحين أو رجال مسلم، رجال بخاري أو رجال مسلم. يعني هذا هو الذي كان شرطهما. والثاني هو الذي لم يكن على شرطهما الاجتماع والانفراد. يعني أنه ليس من رجال بخاري ولا رجال مسلم. ولكنه يعني ولكنه يعني صحيح. ولكنه صحيح ورجال ثقة. ومن المعلوم أن أن أن الشيخين ما خرج عن كل ثقة. ولا خرجها كل حديث صحيح اشيخين البخاري ومسلم ما خرج عن كل ثقه كم من ثقه لم يخرجه الصحيحين وكم من ثقه خرج له البخاري ولم يخرج عن مسلم وكم من ثقه خرج له مسلم ولم يخرجه البخاري ف... ف يعني من العلماء المشهورين الذين الذين لم يخرجهم البخاري ومسلم يعني ابو عبيد القاسم بن سلام يعني هذا يعني ذكره ابن ابن القيم في اول كتابه على موقعين يعني واثنى عليه وقال نفخ فيه الروح علما وفقها وادبا وكذا وكذا واثنى عليه ومع ذلك ما ما ما يوجد له روايه في صحيح البخاري وصحيح مسلم فانهما لم لم عن كل ثقه وكم من ثقه جبلا في الحفظ ولكنها محره لا ما تركوه يعني رغبة عن وإنما خرجوا أحاديث يعني معينة فيها هؤلاء الرواة فعدم تخريج البخاري عن رجل لا يدل على أنه فيه كلام وعدم تخريج مسلم لرجل لا يدل على أن فيه كلام وأيضا البخاري قد يخرج لبعض الرواة والمسلم لا يخرج لهم ومن أمثل ذلك أول حي... أول رجل في في صحيح البخاري روى عن حديث عبد النجاء شيخ الحميدي عدله في الزوير المكي هذا مسلم ما رواه اللي في المقدمة مسلم ما رواه اللي في المقدمة ما رواه في صحيح لا ولا يعني ذلك أنه أننا في كلام لكن هذا اتفق اتفق أن الحديث خرجها فيها هؤلاء الرواة وأنه لم يخرج يعني ل ل ل ل ل الحميدي الا في المقدمة ولكن لا يعني ذلك أن, أن فيه كلام كما مر في ابو عبيد القاسم بن الذي لم يخرج له اصحاب الصحيح وكما انهم ايضا لم يخرجوا لم يخرجوا عن كل ثقة لم يخرجوا كل حديث صحيح تركوا حديث كثيره صحيحه ولا التزموا ولهذا لم لم يلتزم أخواج الصحيح ولم يستوعبه فهما لم يلتزم البخاري مسلم أخراجه كل حديث صحيح ولم يستوعبا كل حديث صحيح أولا ليس ما شرد على أنفسهم أنهم يتم بكل حديث صحيح وإنما اتوا بجملة كبيرة من الاحاديث ولا استوعبا يعني حتى يعني الحديث الصحيحه يعني لم يستوعبوها فهم لم يلتزموا خديث صحيح ومع اخراجهم يعني الحديث فلم يحصل منهم الاستيعاب وإنما تركوا أشياء كثيرة ولهذا كم من حديث كم من الحديث يعني في بل يقول الحديث متواتر مثل حديث نظر الله أمر عن مقالة وهو لا يوجد ذلك في البخاري ولا مونس حديث نظر أمر سمع متواتر يعني زاد رواته على صحابيا زاد الرواه الذي على صحابيا ذلك الصحيحين ذلك لا يوجد في فايضا هذه مراتب سبع تعتبر لما كان يعني لما كان صحيحا يعني يعني لذاته يعني ولكنه متفاوت فكل فكل فكل طبقه او كل مرتبه او يعني اعلى من التي تليها بعد بعد المراتب شو قلنا ترجيح صحيح البخاري على مسلم من وجوه لاجه لا الأول أنه أشد وأقوى ترجيح البخاري المسلم البخاري تردح على مسلم من وجوه الأول الاتصال الاتصال يعني الاتصال البخاري يعني شرطه الاتصال أعظم شرط مسلم لأن البخاري يشترط أن يكون كل راو لقي من روى عنه ولو مرة واحدة وأما مسلم فلا يلتزم بان يكون يعني وانه يعني لا بد ان يكون لقيه بل يكتفي مجرد المعاصره وهذه لا شك ان من التزم من, من اشترط يعني حصول اللوقي أنه اقوى من لم يشترطه ثم ايضا يعني من ناحيه الرجال يعني من ناحيه الضبط والرجال فإن البخاري الذي تكلم فيهم رجال البخاري أقل من اللي تقول فيه رجال مسلم عددهم أقل والحافظ بن حجر رحمه الله ذكر الذين تكلم ما فيهم في رجال بخاري وذكرهم على حروف الهجاء رتبهم على حروف الهجاء وذكر الكلام فيهم وأن البخاري يعني كثيرا يعني كثيرا يعني المخاري يعني يعني أن الرجال الذي تقولي ما فيهم منهم من يكون من شيوخه وقد رأهم وعرف أحوالهم في, في فيكون يعني بذلك تميز على مسلم من ناحي من ناحية الرجال هؤلاء أقل ومسلم أكثر يعني في اللي تقولي ما فيهم وذكر الحافظ حجر حجرا كثيرا منهم. الجرح فيه غير قادح أو كان قليلا او أنه ما روى عنه الا حديث وانه جاءهم متابع أو أنه يعني ذكر يعني اشياء اعتذارا عن هؤلاء عن البخاري رحمه الله في كونه روى عن بعضهم من امثله ذلك ما جاء في المقدمه مقدمه الفتح عن برد بن عبد الله بن البرده يعني ذكر ذكره وذكر ذكر يعني كلام بعض العلماء فيه ثم قال اتفق العلماء على اخراج حديثه اتفق العلماء على اخراج حديثه وقال عنه أحمد إنه عنده مناكير ثم بين أن اصطلاح أحمد لما أحمد إذا قال مناكير مرده الأفراد يعني يعني في اصطلاحه يقول له منكر وعلى هذا فإنه لا يعتبر عله ولا يعتبر قدحا فقول لما محمد عنده مناكير يعني عنده أفراد والأفراد كما هو معلوم هذه لا, لا محذور فيها يعني لا, لا محذور فيها ولا يشكل فيها وكذلك يعني في ترجمة ابان بن يزيد العطار يعني ذكر يعني عن بعض علماء أن القطان قال لا أروي عنه أو أنه لم لا يروي عنه ثم قال حافظ حجر أن الإسناد لا إلى في هذا أن فيه رجل ضعيف يعني الذي قال إنه قال القطاني لا يروي عنه لا ترى الإسناد إليه وقال إنه فيه رجل ضعيف وهذه يدلنا على دقة العلماء وانهم يعني يتنون يعني حتى بأحوال الرواة يعني ذكرونها بالأسانية حد هنا فلان قال, حد هنا قال فلان ثقة وهذا موجود في تاريخ بغداد عند الخطيب بغدادي حدثنا فلان, فلان قال فلان قال وهنا الكلام الذي نقل عن القطان في في أبان بن يزيد العطار قال الحافظ حجر أن في اسناده رجل قاله الكديمي وهو, وهو ضعيف يعني لا يحتج بالخبر الذي يأتي عن طريقه لا يصدق بالخبر الذي يأتي عن طريقه وأما من ناحية عدم الشذوذ والعله وال فلأن من, من الاحاديث على البخاري أقل مما تُقِل على مسلم الذي تُقِل على البخاري من الحديث أقل مما تُقِل على مسلم هذه كلها يعني وجوه ترجح أو تدل على ترجيع صحيح البخاري على على صحيح مسلم ثم ما جاء عن بعض العلماء من تقديم مسلم على البخاري لم يصح بأنه في الصحة. وانه اصح من صحيح البخاري وإنما وانما يعني أفنوا عليه بحسن ترتيبه وتنظيمه وكونه يعني ياتي بالاحاديث على في مكان واحد يعني بحيث الانسان يجدها كلها مجتمعه في مكان واحد ويحافظ على الألفاظ ويحافظ على على على, على ولا ياتي بالروايه بالمعنى وانما ياتي بالشيء كما جاء لا في الاسانيد ولا في المتون في السيد قال فحدثنا فلان فلان قال فلان حدثنا وقال فلان اخبرنا قال فلان حدثنا وقال فلان اخبرنا هذا فيما يتعلق بالاسانيد وفيما يتعلق بالمتون فانه لا يروي لا ياتي بالحديث مرويا بالمعنى وانما يحافظ على الفاظ يحافظ على الفاظ ويسوقها مساقا واحدا ويرتبها يعني في كل موضوع والحديث التي جاءت في أكثر من موضع يعني أحصاها يعني محمد عبد الملاقي وأنها بلغت 137 حديث 137 حديث هذه جاءت في أكثر من موضع وإلا فإن الحديث سوقها مساقا واحدا ويأتي بها في مكان واحد ولا يفرقها ومن امثله حسن ترتيبه والذي اثنى عليه العلماء أنه أورد الحاديث التي فيها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض الناس بأن يقول مثلا تكلت كأمك أو يعني تربت يداك أو يقول يعني عقرى حلقا أو غير ذلك من العبارات التي يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يريد معناها ولا يريد معناها وأنها يعني فإنه لما ذكر الحديث هذا وساقها مساقا واحدا وختمها بالحديث الذي فيه أن أم سليم أرسلت الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما لها فالرسول صلى الله عليه وسلم كان رآها وهي صغيرة جدا ثم راها كبرت يعني شيئا فلما جاءت قال ها, ها أنت كبرتي لا كبر سنك لا كبرتي إلى كبر فرجعت إلى مسلم تبكي فجاء مسلم قال إنك يعني ما مالك يا مسلم قال إنك قلت عن يتيمتي كذا وكذا قال أما علمت يا مسلم أن صلته على ربي أن من دعاه عليه بالدعوة ليس لها بأهل أن يبدي الله له ذلك الذكاء وطهرا أن يبدي الله له ذلك الذكاء وطهرا ثم بعد ذلك أتى بالحديث الذي فيه معاوية لاشبع الله بطن أتى بعد ذلك الكلام هذا بحديث لاشبع الله بطن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس اذهب وادعو لي معاوية طبعا ليكتب له لانه كاتب وحي فذهب إليه وجده ياكل ثم قال ارجع إليه فذهب إليه وجده ياكل فقال قال لا اشبع الله بطنه لا اشبع الله بطنه فهذا من هذا القبيل الذي قال اللهم من دعوت عليه بدعوه ليس لابيال أي يبدي له الله ذلك زكاء وطهرا فهذا من, من, من حسن ترتيبه وحسن تنظيمه وحسن وضعه الحديث في أماكنها ولهذا الحافظ الحجر في بلوغ في, في تهذيب التهذيب اثنى عليه ثناء عظيم في هذه الناعية فقال قلت حصل لإمام مسلم حظ عظيم مفرط ما حصل لغيره ولذلك لجمعه الحديث وسياقها مساقا واحدا وعدم التقطيع وعدم الرواية بالمعنى قال فسبحان المعطي الوهاب فسبحان المعطي الوهاب ولهذا يعني قال يعني, يعني ذكر بعض العلماء بيتين من الشعر فيهما بيان ما تميز به البخاري وما تميز المسلم قال تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي دين تقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعه مسلم كما فاق في حسن الصناعة مسلم فهذا متميز بالترتيب والتنظيم وابع الحديث يسوقها مساقا واحدا والبخاري تميز بالصحة ثم إنه ليس هذا إنما هو في الجملة لا يقال ان كل حديث, صح كل حديث في صحيح البخاري يعني متميز على أي حديث في صحيح مسلم بل يمكن أن يكون يعني في صحيح مسلم ما يكون يعني متقدم على صحيح البخاري على الحديث اللي جاء في البخاري ولهذا يقول السيوطي في الألفية وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما وربما يعرض للمفوق الذي هو مثلا مسلم مثلا ما يجعله مساويا للبخاري او مقدما عليه لحديث صحيح البخاري لانه قد يكون في بعض الحديث في صحيح مسلم تكون اقوى من, من حديث من صحيح البخاري اقوى من حديث البخاري وربما يعرض للمفوق الذي هو يعني قدم غيره عليه ما يجعله مساويا الذي قدم عليه او او مقدما عليه وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا او قدم نعم أعيد الكلام عليه بعد, بعد الطبقة السابعة وقصرح ف... الجمهور بتقديم صحيح البخاري على صحيح المسلم في الصحة ولم يوجد عن أحد التصليح بخلافه وذلك لأن الصفات التي تدور عليها الصحة في صحيح البخاري أتم منها في صحيح مسلم وشرط البخاري فيها أقوى وأشد من شرط مسلم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 يعني كثير منهم من شيوخه ومعلوم الشيوخ يعني اللي لقيهم اللسان وعرف احوالهم وعرف ما عندهم يعني يكون يعني يعني ينتقي منهم أو يعني يحصل منه يعني الخبره فيهم بخلاف إذا كان الرجال متقدمين ليسوا في عصر في عصر صاحبه الصحيح معنا. وأما رجحانه من حيث عدم, عدم الشذوذ والإعلال فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا مما تقد على مسلم هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان اجل من مسلم في العلوم ومسلم تلميذ البخاري ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره وما نقل عن بعض العلماء من ترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري راجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب ولم يفصح أحد من علماء من هؤلاء بأنه راجع إلى الأصحية وإلى المقارنة المذكورة أشار بعضهم بقوله تنازع قوم في البخاري مسلم لدي وقالوا أي زين تقدموا أقول قالوا أي زين تقدموا فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، نعم الصحيح لغيره والحسن لذاته ولغيره السؤال الرابع عشر عرف الصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره الجواب الصحيح لغيره هو ما كانت شروطه أخف من شروط الصحيح لذاته وجبر بكثرة الطرق والحسن لذاته هو ما كانت شروطه أخف من شروط الصحيح لذاته ولم يوجد ما يجبر به ذلك القصور والحسن لغيره هو الخبر متوقف فيه إذا قامت قرينة ترجح جانب قبوله كحديث مستور الحال إذا تعددت طرقه. نعم ثم يعني بعد ذلك الصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره يعني معلوم أن الصحيح لذاته هو الذي اتصف بالصفات التي هي في النهاية وفي يعني في الكمال. يعني فإذا خف الضبط لأحد الرواة فإن رواية من خف ضبطه يقال حسن لذاته يقال له حسن لذاته لأن, لأن صاحب يعني حجة وذلك الشخص يعني حجة يعول عليه ولكنه خف ضبطه ليس في القمة وليس في الغاية من الإتقان الذي كان حصل لصعيب غيره فيكون يعني هذا الذي حصل فيه قصور ولم يوجد ما يجبره الا حسن لذاته لكن ان وجد طرق اخرى تقويه انتقل من كونه حسن لذاته وصار صحيحا لكن لا لذاته بل لغيره صحيحا لـ لـ لامور جاءت تؤيده وتقويه فصار صحيحا لا لذاته بل لأمور خارجة عن الاسناد وهي وجود الطرق التي ارتفع بكونها ارتفع فيها من كونه حسن, لغيره حسن لذاته إلى كونه صحيحا لغيره أما الحديث الذي يتوقف فيه لكونه مثلا مدلس أو مرسل ويأتي يعني طرق أخرى تقويه وتجبره فإنه ينتقل من كونه متوقفا فيه إلى كونه محتجا به ومعمولا به وهذا هو الحسن لغيره ليس حسنا لذاته الذي كان خط الضبط فقط وإنما كان متوقفا فيه لكونه مثلا مدلسا ومرسلا أو, أو ما إلا ذلك ووجد ما يجبر ذلك يعني أو وجد ما يؤيد من الطرق الأخرى فضم بعضها إلى بعض فكان حسنا لكن لا لذاته ولكن لغيره نعم قول المحدثين حديث حسن صحيح السؤال الخامس عشر لماذا يجمع بعض المحدثين بين الصحيح والحسن في موصوف واحد فيقول حديث حسن صحيح ما أن الحسن أقل درجة من الصحيح الجواب يجمع بعض المحدثين بين وصفي الصحة والحسن في الحديث الواحد لأحد أمرين وأولا حصول التردد في الناقل إذا تفرد برواية الحديث هل هو من الرجال الذين يعتبر حديثهم صحيحا أو من الرجال الذين يعتبر حديثهم حسنا وحينئذ يكون الحديث الموصوف بصفتين الحسن والصحة دون الحديث الموصوف بالصحة فقط لأن الجزم بالصحة أقوى من التردد فيه ثانيا كون الحديث رويا بإسنادين هو من ما صحيح ومن الثاني حسن فيكون الجمع بين الوصفين إشارة إلى الإسنادين وحينئذ يكون الحديث الموصوف بصفتي العسن والصحة فوق الحديث الموصوف بالصحة فقط لأن كثرة الطرق تقوي فالجمع بين الوصفين إما للتردد في الناقل ويكون دون ما قيل فيه صحيح وإما لورود الحديث من طريقين فيكون فوق ما قيل فيه صحيح ثم يعني بعض العلماء يعني يجمع بين وسط الصحة والحسن فيقول حسن صحيح. فيقول حسن وصحيح و و والذي يستعمل هذا كثيرا الترمذي رحمه الله هو الذي يكثر استعمال يعني هذا الجمع بين هذا الوصين يعني في كتابه جامع, جامع الترمذي يكثر استعمال حسن وصحيح قال حسن وصحيح ف يعني الجمع بينهما له حالتان إما يكون حديث جاء من طريق واحد أو جاء من طريقين فإذا جاء من طريق واحد يكون فيه راوي تردد في كونه ممن حديثه صحيح أو ممن حديثه حسن متردد في كونه هل هو تام الضبط أو أنه يعني حصل فيه قصور من ناحية الضبط فيكون حديث حسن فيكون جاء من طريق واحد فقط وترد في أحد رواته هل هو من قبيل من يكون حديث حسن صحيحا لكونه ضبطه تام أو لكونه مما خط ضبطه فيكون حديثه من قبيل حسن وعلى هذا فيكون ما قيل فيه حسن صحيح وهو متردد في واحد من رواته هل هو من روات صحيح أم روات الحسن يعني يكون أقل رتبة مما قيل فيه صحيح لأن كلمة صحيح مجزوم بالصحة وأما هذا متردد فيها فيكون معنا ذلك حسن أو صحيح فما قيل فيه صحيح أحسن وأقوى مما قيل فيه حسن أو صحيح لان الحيث جاء من طريق واحد أما إذا جاء من طريقين أحدهما رجاله رجال الصحيح والثاني يعني فيهم من خف ضبطه فكان من قبيل حسن فيكون حسنا صحيح باعتبار الطريقين وهذا يكون أقوى مما قيل فيه صحيح فقط لأن لأنه جاء من طريقين صحيح وحسن فاتفق وتماثل يعني في الصحة ولكن جاء الذي فيه زيادة سناد حسن فصار أقوى من ما قيل في صحيح فعلى هذا يعني حسن صحيح جاءت من طريق واحد فلتردد في رأى حج الرواد هل هو من قبيل من يكون حديث صحيح أو من حديث يكون حسن ولكن هذا يكون أقل مما قيل في صحيح لأن صحيح لأن ما قيل صحيح مجزوم به وما قيل حسن صحيح وهو طريقا واحد أي حسن أو صحيح فإنه يكون مترددا فيه فيكون ما صرح في الصحة أقوى مما تردد في صحته وكونه دائر بين الصحة والحسن وما إذا كان من جاء من طريقين فطريقا عن الحسن إذا قال غريب حسن غريب نعم التكلمة الترمذي قول الترمذي حسن غريب نعم سؤال الثالث. نعم. للسالس. قول الترمذي حسن غريب السؤال السادس عشر أو على الترمذي في قوله حديث حسن غريب إشكال فما هو وبما يجاب عنه الجواب الإشكال هو أن الترمذي رحمه الله قد عرف الحسن بأنه ما روي من غير وجه ومعلوم أن الغريب ما روي من وجه واحد فإذا جمع بين الوصفين. جاء الإشكال للتنافي بين الوصفين ويجاب عن هذا الإشكال بأن الترمذي رحمه الله لم يطلق التعريف المذكور إلا على الحديث الحسن فقط دون ما يقول فيه حسن غريب أو حسن صحيح فإن مراده بذلك تعريف الحسن عند المحدثين كما تقدم تعريفه بأنه ما كانت شروطه أخف من شروط من الصحيح لذاته ولم يوجد ما يجبر به ما يجبر به قصوره وحاصل جواب الإشكال هو أن التلمذية إذا قال حديث حسن فقط فمراده المروي من غير وجه وهو صلاح خاص عنده وإذا قال حسن صحيح أو حسن غريب فمراده الحسن في اصطلاح المحدثين فلا منافاة بين الغريب والحسن إذا جمع بينهما إذ مراده الحسن عند المحدثين. يعني هذا فيه أن ترنيدي رحمه الله يقول حسن حديث حسن ويقول يعني حسن صحيح ف يعني ف ف فكونه يعني عنده يعني جاء تعريف الحسن عنده بأنه ما رؤية من غير وجه وجاء عنه يعني أن أن يعني كغير المحدد أن الحسن هو الذي خف ضبطه فاذا كان اصطلاح أو كان تعريف الترمذي دي الحسن بانه ما جاء من غير وجه مع قول الحسن يعني حسن غريب هذا فيه تناقض لان, لأن الحسن ما جاء من وجه يعني من من من طرق متعدده وهذا الغريب ما جاء من طريقه واحد ترجعوا بينه فيه اشكال والجواب أنه لا إشكال أن أنه إذا قال حسن غريب فالمقصود الحسن عند المحدثين وهو الذي جاء من طريق واحد وخط ضبطه وأما إذا قال حسن فقط فإنه هو الذي يريد به أنه جاء من غير وجه فاذا لا تنافي لا تنافي بين قوله حسن, صحيح حسن غريب مع يعني أنه يفسر الحسن بأنه ما روي من غير وجه لأن هذا اصطلاح خاص به ولهذا قال حسن وإسناده عندنا وأما إذا قال حسن, حسن غريب فهو يريد اصطلاح المحدثين الذي هو الحسن الذي جاء من طريق واحد والغريب الحسن الذي خط ضبطه والغريب الذي جاء من طريق واحد وأحب أن نلبه الآن إلى أن إلى أن أن يرى مناسبا المناسب أن نمشي على يعني نزهة على على إثناء الثمر وذلك لأنه مشتمل على النخبة وعلى شيء كثير من النزهة والذي معه النز النخبة تبقى معه لأن لأن لأن هذا يعني على على ترتيب النخبة وعلى ومشتمل على النخبة والزيادة ففيه كثير مما في نزهة النظر لبن حجر وفيه النخبة فالذي معه النخبة تبقى معه ويتابع معنا في الكتاب والذي يريد أن يحصل يعني نسخة من أو يصور من الكتاب فليصور من النسخه المطروعة لأن المطروعة فيها تعديل وفيها تصحيح وقد طبعت في زمن متأخر اللي هو المجموع وذلك في سنة 28 وأما طبعها القديمة الأولى فقد طبعت عام 81 لأنه مضى عليها 60 سنة من أراد أن يصور فليصور من من من النص الأذ المجموعة وهي موجودة في الموقع ونسأل الله عزوجل أن يوفق الجميع لما يرضي وصلى الله وسلم وبارك على أبي وسلمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إنهمكم الله الصاب وفقهم الحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم من المسلمين أجمعين.